وله طرق يقوى بعضها ببعض حديث والحاكم من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا عن عمر بن يحيى سعيد الدار الدراوردي أبي يخرجه قطني والبيهقي رواية ربيعة المازني أبيه عن أبي سعيد الخدري عثمان عثمان ابن بن بن بن بن عن عمر عن عن لم ماجة إنما من خرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه وقال الحاكم صحيح ا ل إ س ن ا د على شرط مسلم وقال البيهقي تفرد به عثمان عن الدراوردي وخرجه مالك في الموطا عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه مرسلا قال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إ ر س ا ل هذا الحديث قال ولا يسند من وجه صحيح ثم خرجه من ر و ا ي ة عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي موصولا والدراوردي ولا ولا قول قوله كان الإمام ما مالك على أحمد حدث تقديم يضعف يعبأ في شك من حفظه به به وقال خالد بن سعد ا ل أ ن د ل س ي الحافظ لم يصح حديث لا ضرر ولا ضرار مسندا و أ م ا ابن ماجه فخرجه من ر و ا ي ة فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن ع ق ب ة حدثني إ س ح ا ق بن يحيى بن الوليد عن ع ب ا د ة بن الصامت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أ ن لا ضرر ولا ضرار وهذه من ج م ل ة ص ح ي ف ة تروى بهذا الاسناد وهي م ن ق ط ع ة م أ خ و ذ ة من كتاب قاله ابن المديني وابو ز ر ع ة وغيرهما إ ن ه إ س ح ا ق بن يحيى بن الوليد بن عباده ة عبادة ولم ل يسمع من أيضا ا ق الدار أيضا قطني وذكره ابن ع د ي في كتابه الضعفاء وقال ع ا م ة أ ح ا د ي ث ه غير م ح ف و ظ ة وقيل إ ن موسى بن ع ق ب ة لم يسمع منه و إ ن م ا روى هذه ا ل أ ح ا د ي ث عن أ ب ي عياش ا ل أ س د ي عنه وابو عياش لا يعرف وخرجه ابن م ا ج أ ي ض ا من وجه آ خ ر من ر و ا ي ة جابر الجعفي عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وجابر الجعفي ضعفه ا ل أ ك ث ر و ن وخرجه من رواية ابراهيم اسماعيل عن داود بن عن اكرمة وابراهيم الدار ابراهيم اكرمة جماعة ضعفه إسماعيل الحسين قطني من بن عن بن عن وروايات داود عن وخرج ر عكرمة مناكير و داود و ا ا ي ت عن الدار قطني من حديث الواقدي حدثنا خ ا ر ج ة ا بن عبد الله ا بن سليمان ا بن زيد بن ثابت عن أ ب ي الرجال عن عمره عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار والواقدي متروك وشيخه وخرجه الطبراني مختلف في تضعيفه وخرجه الطبراني من وخرج ج ه ي ضعيفين أيضا ن عن عن القاسم عن عائشة و الطبراني أ ي ض ا من ر و ا ي ة محمد بن س ل م ة عن ابن إ س ح ا ق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ضرار وهذا إسناد مقارب ضرر غريب وهو في لكن خ ر ج ه أبو د الدار و د في ا م من ر رواية ا س ي ل ع ب ل ح م ن القطني ب ابن بن بن ن عن عن حبان مغراء محمد عمه إسحاق عن, محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع س يحيى ا الدار وهو وخرج أصحه من ر و ا ي ة أ ب ي بكر بن عياش قال أ ر ا ه عن ابن عطاء عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ض ر و ر ة ولا يمنعن احدكم ج ا ر أ ن يضع خشبه على حائطه وهذا الاسناد فيه شك وابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف وروا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عطاء الله المزني النبي الله قال لا ضرر ولا ضرار بن عبد بن بن أبيه عن عن عن ضعيف عمر عليه جده كثير ضرر صلى قال ابن عبد البر اسناده غير صحيح قلت كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه ابن أبي عاصم أبي وقد ت ر آخرون منهم الإمام أحمد وغيره فهذا ما حضرنا من ذكر ر ك حديثه أحمد منهم فهذا من الإمام ما ط أ ح ا ي ث ه ذكر ا الباب وقد ذ الشيخ رحمه الله أ ن بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال وقد قال البيهقي في بعض أ ح ا د ي ث كثير بن عبد الله المزني الله إ ذ الى انضمت إ غيرها من ا ل أ س ا ن ي د التي فيها ضعف قويت وقال الشافعي في المرسل إ ن ه إ ذ ا أ س ن د من وجه آ خ ر أ و أ ر س ل ه من ي أ خ ذ العلم عن غير من المرسل المسند من رجل غير مقنع عنه فإنه جاني كان يعني يأخذ يقبل الحديث غير الأول إذا وقال الجوز رجل لا يقنع ب ر وقد ا ا أركانه المراسيل ا ي ت ه وشد ر ل ب ط المخبولة ع ن ذوي استدل ل ا ا ا خ ت ي ر ع يعارض م لم م ل ل واكتفي به وهذا إذا به ب س ن ا ذ ي هو منه أقوى وقد استدل الامام س ت د ل إ أ ح م د بهذا الحديث وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقال أبو عمر بن الصلاح بن عمر هذا الحديث أ س ن د ه الدار قطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أ ه ل العلم واحتجوا به وقول أبي د ابي و يدور د الأحاديث إنه من الأحاديث التي يدور الفقه التي عليها يشعر ك و ن ه غ ر ضعيف والله أعلم وفي المعنى أيضا أعلم المعنى وفي والله ح د ي أبي ث صرمة عن ا ل صلى الله عليه ن ب ي و س ل م قال من ومن ضار ضار الله شاقه الله به ومن شاق شق عن ل والترمذي ي ه خرجه أبو ب داود و ا م النبي ج و ق ا الترمذي ح س غ ر ي وخرج ر ا ل ت م ذ بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق عن ا فيه ضعف ل صلى د ي ق عن ا ن ب ي ص ل الله عليه وسلم قال ملعون من, من ضار مؤمنا أ و مكر به وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة ضرار بغير ه م ز ة وروي إ ض ر ا ر بالهمزه ة ووقع روايات بعض ذلك في بعض روايات ابن ماجة م بمعنى هذه الرواية وقال يقال ضر وأضر بمعنى و أ ن ك ر ه ا آ خ ر و ن وقالوا لا ص ح ة لها واختلفوا هل بين اللفظتين ع ن الضرر والضرار فرق أ م لا فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه ا ل ت أ ك ي د والمشهور أ ن بينهما فرقا ثم قيل إ ن الضرر هو الاسم والضرار الفعل فالمعنى أ ن الضرر نفسه منتفى في الشرع و إ د خ ا ل الضرر بغير حق كذلك وقيل هو والضرار ويتضرر يدخل على غيره ينتفع يدخل غيره يضره الضرر على على لا له لا الممنوع ضررا بما ينتفع هو به والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما ما أن أن منفعة كمن منع ما لا يضره ويتضرر به به به ورجح هذا القول ط ا ئ ف ة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح وقيل الضرر أ ن يضر بمن لا يضره والضرار أ ن يضر بمن قد أ ض ر به على وجه غير جائز وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا نفى الضرر والضرار بغير حق ف أ م ا إ د خ ا ل الضرر على أ ح د بحق إ م ا لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته أ و كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا و إ ن م ا المراد إ ل ح ا ق الضرر بغير حق وهذا على نوعين أحدهما أن لا يكون في ذلك في غرض سوى الضرر بذلك الغير فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وقد ورد في ا ل ق ر آ ن النهي عن ا ل م ض ا ر ة في مواضع منها في الوصيه قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وفي حديث أ ب ي هريره ة لي ر ر ي ة لي هريره المرفوع إ ن العبد ليعمل ب ط ا ع ة الله ستين س ن ة ثم يحضره الموت فيضار في ا ل و ص ي ة فيدخل النار ثم تلا تلك حدود الله إ ل ى قوله ومن يعص الله ورسوله و ي ت ع د حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه وقال ابن عباس ا ل إ ض ر ا ر في ا ل و ص ي ة من الكبائر ثم تلا هذه الايه آ ي ة و ل إ ض ر ر ا ف الوصية تارة الورثة بزيادة على يكون يخص ر بأن بعض ض ف الذي فرضه الله ا له ل فيتضرر بقية فرضه ولهذا ر ث ة بتخصيصه و قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد أ ع ط ى كل ذي حق حقه فلا و ص ي ة لوارث و ت ا ر ة ب أ ن يوصي ل أ ج ن ب ي بزياده ة الورثة على الثلث ل فتنقص حقوق و ذ ا قال النبي صلى الله صلى ع ل ي ه وسلم الثلث والثلث كثير ومتى ا ل ل ث ث كثير و وصى لوارث أ و ل أ ج ن ب ي ب ز ي ا د ة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إ ل الا بإجازة ا و و و ر ث ة س ء قصد يقصد قصد المضارة وأما المضارة لم أو إن ب ا ل ل و ص ي ة أ ج ن ب ب ي ا ل ل ث ث ف إ ن ه يأثم لقصده ا ل م ض ا ر ة و ه ل ت ر د و ص ي ت ه إ ذ ا ثبت ذلك ب إ ق ر ا ر ه أ م لا حكى ابن ع ط ي ة ر و ا ي ة عن مالك أ ن ه ا ترد وقيل إ ن ه قياس مذهب أ ح م د ومنها في ا ل ر ج ع ة في النكاح قال تعالى ف أ م س ك و ه ن بمعروف أ و سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وقال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فدل ذلك على ان من كان قصده بالرجعه المضاره فانه اثم بذلك وهذا كما كانوا كما في أ و ل ا ل إ س ل ا م قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل ا م ر أ ت ه ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها يطلقها ذلك إ ل ى أ ن من راجع ا م ر أ ت ه قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أ ن ه ان قصد بذلك مضارتها بتطويل ا ل ع د ة لم ت س ت أ ن ف ا ل ع د ة وبنت على ما مضى منها و إ ن لم يقصد بذلك ا س ت أ ن ف ت ع د ة جديده ة وقيل و مطلقا تبني وقيل و وقتادة و ل ل عطاء ع ا ا ش ف في ا ق د وأحمد ي في رواية م وقيل ت س ت أ ن ف مطلقا وهو قول ا ل أ ث ر ي ن منهم أ ب و ق ل ا ب ة والزهري والثوري و أ ب و ح ن ي ف ة والشافعي في الجديد و أ ح م د في ر و ا ي ة و إ س ح ا ق و أ ب و عبيد وغيرهم ومنها وطء زوجته مدة المؤلي امتناع فإن فإنه الله أشهر الإيلاء إذا الرجل في حلف جعل أربعة على يضرب له م د ة أ ر ب ع ة أ ش ه ر ف إ ن فاء ورجع إ ل ى الوطء كان ذلك توبته و إ ن أ ص ر على الامتناع لم يمكن من ذلك وفيه قولان للسلف والخلف أحدهما أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة والثاني أنه يوقف وإلا ولو الوطأ للسلف فإن فاء عليه بمضي أحدهما أنها هذه أنه تطلق بالطلاق المدة أمر ترك الوطأ ل خ ص ظ ا ل إ ض ر ا ر بغير يمين م د ة أ ر ب ع ة أ ش ه ر فقال كثير من أ ص ح ا ب ن ا حكمه حكم المؤلي في ذلك وقالوا هو ظاهر كلام أ ح م د وكذا الوطأ الوطأ واجب ترك إذا عذر هذه قال جماعة الفرقة بينهما بناء على أن الوطأ عندنا في هذه المدة فرق لغير طلبت على منهم ثم أربعة أن أشهر في واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد ا ل إ ض ر ا ر أ م لا يعتبر ومذهب مالك و أ ص ح ا ب ه إ ذ ا ترك الوطا من غير عذر ف إ ن ه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المده ة ولو وطلبت أطال السفر أ ا غير عذر ر من م ت قدومة فأبى فقال إسحاق يفرق وأحمد مالك الحاكم بينهما فأبى و قال د أحمد ر أشهر ه ح بستة س و إ ق بمضي ومنها سنتين في ا ر ض ا ا ع ق لا ت ع ل لا ى تضار و ا ل د ة بولدها ولا م و ل و د ة له بولده قال مجاهد في قوله لا تضار و ا ل د ة بولدها قال لا يمنع أ م ه أ ن ترضعه ليحزنها وقال عطاء و ق ت ا د ة والزهري وسفيان والسدي وغيرهم إ ذ ا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أ ح ق به وهذا هو المنصوص عن أ ح م د ولو كانت ا ل أ م في حبال الزوج وقيل إ ن كانت في حبال الزوج فله منعها من إ ر ض ا ع ه إ ل ا أ ن لا يمكن ارتضاعه من غيرها وهو قول الشافعي وبعض أ ص ح ا ب ن ا لكن إ ن م ا يجوز ذلك إ ذ ا كان قصد الزوج به توفير ا ل ز و ج ة للاستمتاع لا مجرد إ د خ ا ل الضرر عليها او ل منصوص يوجد هذا م الامام احمد فان طلبت ز ي ا د ة على ا ج ر ة مثلها ز ي ا د ة ك ث ي ر ة ووجد الاب من يرضعه ب ا ج ر ة المثل لم يلزم الاب اجابتها الى ما طلبت لانها تقصد المضاره ة وقد نص ع ل ي الامام احمد ومنها في البيع النهي المضطر وقد ورد النهي عن بيع المضطر خرجه أبو داود ابو عن خرجه في بيع من حديث علي بن أ ب ي طالب أ ن ه خطب الناس فقال س ي أ ت ي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وخرجه عليه بيع الإسماعيلي الله الله المضطر عن صلى نهى وزاد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عندك خير تعود به على اخيك والا فلا تزيدنه هلاكا إ ل ى هلاكه وخرجه أبو يعلى الموصري مرفوعا الله أيضا بمعنى عبد ابن بيع يعلى حديث حذيفة مرفوعا أيضا. وقال عبد الله ابن معقل بيع ربا. وقال الضرورة وقال من سئل أ ح م د عن بيع المضطر فكرهه فقيل له كيف هو قال ي ج ي ء ك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي ع ش ر ة بعشرين وقال أبو طالب قيل لأحمد إن ربح بالعشرة خمسة فكره ذلك وإن قيل قال طالب بالعشرة كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس فباعه بغبل كثير لم يجز أيضا لأحمد ذلك بغبل لم أن أحمد ربح يحسن كثير يجز خمسة إن فكره ا ل خ ل ا ب ة الخداع وهو أ ن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله يبيعه ما يساوي درهما ب خ م س ة ومذهب مالك و أ ح م د أ ن ه يثبت له خيار الفسخ بذلك ولو ومقصوده إلى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته بيع تلك السلعة كان محتاجا فاشترى نقد من بثمن ذمته يجد يقرضه في بيع ل ي أ خ ذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف ورخص أ ح م د فيه في ر و ا ي ة وقال في ر و ا ي ة أ خ ش ى أ ن يكون مضطرا ف إ ن باع ا ل س ل ع ة من بائعها له ف أ ك ث ر السلف على تحريم ذلك وهو مذهب مالك و أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ح م د وغيرهم ومن أنواع البيوع الضرر في البيوع ا ل ت ف ر ق بين ا ل و ا ل د ة وولدها في البيع ف إ ن كان صغيرا حرم بالاتفاق وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق انه ل م فرق بين والدة و و ل د ا ف ر قال ل القيامة فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه اختلاف ومسائل الضرر في الأحكام ه بينه أحبته جوازه هذا وبين يوم رضيت ففي في كثيرة فإن وإنما ذكرنا جدا على وجه ان ل ل ل م ث ا ا و و ع ا ا ل ث ن يتصرف ان يكون ان صحيح ي له مثل غرض اخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه م ص ل ح ة له فيتعدى ذلك الى ضرر غيره او يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك فاما الاول بذلك التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره الى بما وهو يتعدى في ضرره غيره ف إ ن كان على غير الوجه المعتاد مثل أ ن يؤجج في أ ر ض ه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه ف إ ن ه متعد بذلك وعليه الضمان و إ ن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران أحدهما لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وهو وغيرهما يمنع من المنع لا الشافعي والثاني ذلك قول وهو قول أ ح م د ووافقه مالك في بعض الصور فمن صور ذلك أ ن يفتح ق و ة في بنائه العالي م ش ر ف ة على جاره أ و يبني ب ن ا ء عاليا يشرف على جاره ولا يستره ف إ ن ه يلزم بستره نص عليه أ ح م د ووافقه ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب الشافعي قال الروياني منهم في كتاب الحلية في منهم يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع إ ذ ا ظهر له التعنت وقصد الفساد قال وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر وقد وابن مرفوعا طويلا وفيه ولا إطالة البناء الشمس الخرائطي الجار يستطيل عليه بالبناء بإسناد حديثا حق في ضعيف في عدي شعيب أبيه بن عن عن عن عمر خرج جده فيحجب عنه الريح إ ل ا ب إ ذ ن ه ومنها أ ن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب م ا ء ه ا ف إ ن ه ا تطم في ظاهر مذهب مالك واحمد وخرج أ ب و داود في المراسيل من حديث أ ب ي ق ل ا ب ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الحفر تضاروا في الحفر ومنها ذ ليذهب ل الرجل إلى جنب الرجل ك أن جنب يحفر ب ا ه و م أ ن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أ و دق ونحوهما ف إ ن ه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك و أ ح م د وهو أ ح د الوجوه للشافعيه ة وكذا إذا كان يضر بالسكان كما إذا يضر ل رائحة خبيثة ونحو خبيثة ذلك ومنها أ ن يكون له ملك في أ ر ض غيره ويتضرر صاحب ا ل أ ر ض بدخوله إ ل ى أ ر ض ه ف إ ن ه يجبر على إ ز ا ل ت ه ليندفع به ضرر الدخول وخرج أبو داود ومع نخل جعفر سمرة رجل الأنصار الرجل جندب أبي أنه أنه أهله بن بن حديث محمد حدث عدد كانت حائط في في علي سننه من عن من من له فكان س م ر يدخل إ ل ى نخله ف ي ت أ ذ ى به ويشق عليه فطلب إ ل ي ه أ ن يناقله ف أ ب ى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له إليه فطلب فأبى النبي أن أمرا رغبه فيه فأبى ف قال أنت مضار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل ل أ ن ص ا ر ي اذهب فاقلع نخله وقد روي عن أ ب ي جعفر المرسل ة قال أ ح م د في ر و ا ي ة حنبل بعد أ ن ذكر له هذا الحديث كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك ذلك على الجهة وإلا أجبره السلطان ولا يضر بأخيه في ذلك فيه مرفق له ما يمنع من مرفق أجاب فإن هذه وفيه أجبره بأخيه فيه في يضر ضرر وخرج أ ب و بكر الخلال من ر و ا ي ة عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن ص ل ي ط بن قيس عن أ ب ي ه أ ن رجلا من ا ل أ ن ص ا ر كانت في حائطه ن خ ل ة لرجل آ خ ر فكان صاحب ا ل ن خ ل ة لا يريمها غ د و ة و ع ش ي ة فشق ذلك على صاحب الحائط ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ف قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب ل ا ن خذ ل ة خ منه ن خ ل ة مما يلي الحائط مكان نخلتك قال لا والله قال فخذ مني ثنتين قال لا والله قال فهبها لي قال لا والله قال فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ب ى ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعطيه ن خ ل ة مكان نخلته وخرج أ ب و داود في ا ل م ر ا س ي ل من ابن رواية إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال كان ل أ ب ي ل ب ا ب ة عذق في حائط رجل فكلمه فقال إ ن ك تطا حائطي إ ل ى عذقك ف أ ن ا أ ع ط ي ك مثله في حائطك و أ خ ر ج ه عني ف أ ب ى عليه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال يا أ ب ا ل ب ا ب ة خذ مثل عذقك فحزها إ ل ى مالك واكفف عن صاحبك ما يكره فقال ما أنا بفاعل فقال يكره عن اذهب ف أ خ ر ج له مثل ع ذ ق ه إ ل ى حائطه ثم أ ض ر ب فوق ذلك بجدار ف إ ن ه لا ضرر في ا ل إ س ل ا م ولا ضرار ففي في الشفعة لدفع الحديث والذي حيث شريكه الشريك هذا قبله إجباره جاره تركه وهذا المعاوضة كان إجاب الطارئ على على مثل أو ضرر ضرر ويستدل بذلك ايضا على وجوب ا ل ع م ا ر ة على الشريك الممتنع من ا ل ع م ا ر ة وعلى ا ج ا ب البيع اذا تعذرت القسمه ة وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر من بن عن ابي ي ب مرفوعا لا فعضية في الميراث إلا محتمل القسم وأبو بكر هو ابن عمر ابن حزم بكر فعضية في وابو هو لا الا ابن ابن قاله ا ل إ م ا م أحمد ف ا ل ح د ي حينئذ ث م ر س ل و ا ل ت ع ض ي ة هي ا ل ق س م ة ومتى تعذرت ا ل ق س م ة لكون المقسوم يتضرر بقسمته وطلب أ ح د الشريكين البيع ة أ ج ب ر ا ل آ خ ر وقسم الثمن نص عليه أ ح م د و أ ب و عبيد وغيرهما من الآئمة وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه الثاني الانتفاع الجار وهو والارتفاق به فإن كان ذلك به فإن يضر بمن انتفع بملكه فله المنع كمن له جدار واه ن لا يحتمل أ ن يطرح عليه خشب و أ م ا إ ن لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم ل ام ف ن ق ا لا فمن قال في التصرف في يمنع القسم الأول لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره قال ملكه من أضر وإن ن ه للجار ل ا منع من التصرف في ملكه بغير إ ذ ن ومن قال هناك بالمنع فاختلفوا هاهنا على قولين أ ح د ه م ا المنع هاهنا وهو قول والثاني يجوز وهو ووافقه وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وعبد أنه مذهب جاره القديم مالك لا المنع الخشب على الشافعي المنذر الملك بن حبيب المالكي أحمد جدار بن في في حبيب طرح وفي ح ك مالك ا قضاة المدينة ه عن بعض و الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أ ح د ك م جاره أ ن يغرز خشبه على جداره قال أ ب و ه ر ي ر ة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين أ ك ت ا ف ك م وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن م س ل م ة أ ن يجري ماء جاره في أ ر ض ه وقال لتمرن به ولو على بطنك وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد ومذهب أبي ثور ومما والكلع في في في أبي الكرماني ينهى الإجبار الإمام الإجبار إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قنا في باطن الأرض الماء على ذلك على نقله للضرر حرب أرض عن عنه عن منعه للضرر منع أحمد وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ت م ن ع فضل الماء ل ت م ن ع به الكلا وفي سنن أ ب ي داود أ ن رجلا قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك خير وفيه أ ي ض ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلى وذهب أ ك ث ر العلماء إ ل ى أ ن ه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا وهذا قول والشافعي الماء لمالك لا قيل أبي حنيفة ملك إن أم أرضه وجوب أ وأبي أحمد ح وإسحاق م وغيرهم والمنصوص د عبيد و عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزروع ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزروع واختلفوا هل يجب بذله مطلقاً أو إذا كان بقرب الكلة وكان مطلقا منعه مفضيا إلى منع بذله بذله إذا هل أبي يجب يجب بقرب حنيفة قولين كان لا الكلة إلى الكلة على قولين لأصحابنا وفي أ ص ح ا ا ا ب ل ش ع وفي كلام أ ح م د ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلا و أ م ا مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إ ل ا للمضطر كالمحاز في ا ل أ و ع ة و إ ن م الاوعيه وإنما يجب ب عنده ذ فضل ل الذي لا يملك م ا ء ن د ا ا ل ش ف ع حكم الكلأ كذلك يجوز منع ل يجوز ف ض إ ل ا في أ ر ض الموات ومذهب أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ح م د أ ب ي عبيد أ ن ه لا يمنع فضل الكلا مطلقا ومنهم من قال لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور قول الأوزاعي لأن أهل الثغور وكلأهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله خاصة إذا ماءهم يقدروا مكانهم وراء يمنع بيضة من من أن أحد وهو ذهب و أ م ا النهي عن منع النار فحمله ط ا ئ ف ة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أ ع ي ا ن الجمر ومنهم من حمله على منع ا ل ح ج ا ر ة الموريه ة للنار و و و بعيد للنار و ح م على م ع ل ل ا ا ا ا س ت ض ء ة ب ن وبذل ما فضل عن ح ا ج ة صاحبها لمن يستدفئ بها أ و ينضج عليها طعاما ونحوه لم يبعد ولعله أ م ا ا م ل ل ح ف يحمل على ما منع أ خ ذ ه من المعادن ا ل م ب ا ح ة ف إ ن الملح من المعادن ا ل ظ ا ه ر ة لا يملك ب ا ل إ ح ي ا ء ولا ب ا ل إ ق ط ا ع نص عليه أ ح م د وفي سنن أ ب ي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع النبي إنه بمنزلة الله رجلا الملح يا الله الماء العدي صلى عليه وسلم فقيل له رسول فان الله ما يامرهم ه م ل ا به هو عين صلاح دينهم ودنياهم وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم لكنه لم ي أ م ر عباده بشيء هو ضار لهم في أ ب د ا ن ه م أيضا ولهذا أ س ق ط ا ل ط ه ا ر ة بالماء عن المريض وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و أ س ق ط الصيام عن المريض والمسافر وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و أ س ق ط اجتناب محظورات الاحرام إ ح ر م ك ا ل ل ق ونحوه عن من م كان ي ض أو أذى به ن المسند رأسه وأمر بالفدية وفي بالفدية عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ا ل أ د ي ا ن أ ح ب إ ل ى الله قال ا ل ح ن ي ف ي ة ا ل س م ح ة ومن حديث ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي أ ر س ل ت ب ح ن ي ف ي ة سمحه ة ومن ذ ا المعنى ما في الصحيحين النبي الله صلى عليه وسلم عن أنس أن في راى رجلا يمشي قيل إ ن ه نذر أ ن يحج ماشيا فقال إ ن الله لغني عن مشيه فليركب وفي ر و السنن ي ة إن ا ل لغني ه عن ع ق ب ة بن عامر أ ن أ خ ت ه نذرت أ ن تمشي إ ل ى البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله لا يصنع بشقاء أ خ ت ك شيئا فلتركب وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أ ن يحج ماشيا فمنهم من قال لا يلزمه المشي وله الركوب بكل حال وهو رواية عن أحمد والأوزعي وقال أحمد يصوم ثلاثة أيام وقال الأوزعي عليه كفارة يمين والمشهور ولا عليه أنه يلزمه أطاقه عنه عليه كفارة يركب ثلاثة أيام العجز يمين فقيل شيء عن عجز عند إن فإن أحمد أحمد ذلك وهو أ ح د قولي الشافعي وقيل بل عليه مع ذلك ك ف ا ر ة يمين وهو قول الثوري و أ ح م د في ر و ا ي ة وقيل بل عليه دم قاله ط ا ئ ف ة من السلف منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث و أ ح م د في ر و ا ي ة وقيل ورويا الأوزاعي يتصدق بكراء ما ركب ما عن وحكاه عن عطاء وروي ح ك ا عطاء ه عن و عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت و ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة من الصحابه ة و غ ي ر م ل ا يجزئه الركوب بل يحج من قابل فيمشي ما ركب ويركب ما مشى وزاد بعضهم وعليه هدي وهو قول مالك إ ذ ا كان ما ركبه كثيرا ومما يدخل في عمومه أ ي ض ا أ ن من عليه دين لا يطالب به مع اعساره بل ينظر إ ل ى حال ايساره وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله الآية الربى مختصة بديون الربا في الجاهلية والجمهور الجاهلية أ خ ذ و ا باللفظ العام ولا يكلف المدين أ ن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه ومسكنه المحتاج إ ل ي ه وخادمه كذلك ولا ما يحتاج إلى ا ل ت لنفقته ج ا عياله هذا مذهب الإمام ر ة ونفقة به مذهب أحمد